وَكَوَاعِبَاتِ رَابِعٌ وَكَأَسَنْدِهَا قَاءٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابٌ جَزَاءً مِن رَب بِكَ عَقَاءٌ حِسَابًا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 اتَّخَذَ وأتخذ إلى ربه مآبا 115. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 116. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 117. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا